بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وان تحل بهذا البلد ووالده وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ونسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما زى مقربة أو مسكينا زى متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة